هل حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة نصبه تسقى نارا حاميه تسقى من عين ليس لهم طعام الا من لا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 تَمذَكرِر لَسْتَعَلَيْهِم بِم صَيطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوََّا وَكَفَرَ فَيُعذِبُهُم الله فَيعَّبُ اللههُعَذاَابَ الأكْبَض إِ إِلَنَا إِابَهُم ثمَُّ إِن عَلَنَ حِسَابَهُم